يوم يرون الملائكه لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد امنا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا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 ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا و ي ل ت ا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه ا ل ق ر آ ن د م ل ه واحده كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ي أ ت و ن ك بمثل إ ل ا جئناك بالحق و أ ح س ن تفسيرا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 بل كانوا لا يرجون نشورا و إ ذ ا ر أ و ك إ ن يتخذونك إ ل ا هجوا أ ه ذ ا الذي بعث الله رسولا إ ن كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا ان صبرنا عليها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 إ ن هم إ ل ا ك ا ل أ ن ع ا م بل هم أ ض ل سبيلا أ ل م تر إ ل ى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم د ع ل ن ا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إ ل ي ن ا قبضا يسيرا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 واذا قيل لهم اسجدوا ُ للرحمن قالوا وما الرحمن انا اسجد ُُ لما تامرنا وزادهم نفورا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا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 والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما إ ن ه ا ساءت مستقرا ومقاما والذين اذا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 حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما تم تنزيل هذه المادة من موقع تنزيل الإسلام نداء www.web.org islam-call.com